فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزجى لكم والله بما تعملون عليم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 ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يرضضن من أبطارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن.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 أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو, أو إخوانهن أو بنين أو إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمنهن، أو أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء